الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نرحب بجميع الأخوات ضمن أنشطة وحدة تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم كما يسعدنا أن نرحب بفضلة الدكتور تركي بن فهد الغميز الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم ومدير مركز البحوث الشرعية بالكلية نفسها والذي تفضل مشكورا بمشاركتنا بدورة عنوانها علم التخريج والرسالة العلمية وقفات وتنبيهات والدكتور حفظه الله له مشاركات كثيرة في بيان مسائل التخريج كما أن له حلقات مسجلة في اليوتيوب عن التخريج وسياق المتابعات وعن المكتبة الحديثية والله نسأل أن ينفع بما يقدم شيخنا الكريم ونترككم مع فضيلته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين تفضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أشكر الأخوة في وحدث تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا على إتاحة هذه الكرسة وعلى هذا التطوير الملحوب في جملة أعمالهم ومنها هذا التطوير في إيقال هذه الدروس والمحاضرات إلى جميع الأخوة الأخوات في أماكنهم فجزاهم الله خيراً وشددهم وابتقهم وأشكر الأخوات والإخوة الذين معنا في هذا الدارس الله عز وجل ودعا علينا جميعاً ثم أقول عنوان هذا الدارس وعنوان هذه المحاضرة علم التخريج والرسالة العلمية وقفات وتنبيهات وقد ذكر الإخوة واقترحوا عدداً من العناصر والمحاور التي يمكن أن يكون الحديث يدور حولها أولها أهمية علم التخريج لطالب وطالبة الدراسات العليا ثانيها أضرز الأخطاء الشائعة في التخريج ثالثها قنوات تعلم علم التخريج وهذه المحاور الثلاثة قد لا يكون بإمكان أن آتي عليها في هذا المجلس وسينصب حديثي إن شاء الله على المحور الأول ولعل المحورين الآخرين وما يفتح الله عز وجل بعد ذلك يكون في الحلقة الثانية لكن سيكون عامة حديثي في هذه الجلسة وفي هذه المحاضرة على أهمية علم التقريب لطلاب وطالبات الدراسات العليا وهنا عدد من النقاط التي يحب أن يدير الحديث عليها وليعذرني الإخوة والأخوات في أول الحديث إذا كان في الحديث شيء من التداخل والتقديم والتأخير فإن الحديث في هذا الموضوع متشابك ورب قضية يكون لها مناسبة في أول الحديث وفي آخره فأكررها ورب شيء أحب أن أجعله في آخر الحديث ولكنه يسبق يأتي في أوله فالعذر في أول هذا الدرس وليكن هذا يعني معلوماً لعل الله عز وجل أن يفعله وربما أكرر بعض القضايا لأهميتها على كل حال عندما نتكلم عن التخريج في هذا الجانب فنحن نعني تخريج الأحاديث يعني تخريج الأحاديث النبوية وإلا فالتخريج في عمومه يشمل تخريج كل نفس فهناك تخريج النصوص الحديثية سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه وهناك تخريج النصوص الشعرية والنصوص الأدبية ونحو ذلك كله يسمى تخريجا يعني, لأنه يعني لأن الباحث فيه يؤناد القضايا التي سيأتي ذكرها في معنى التخريج لكن نحن الآن ندور حول التخريج في علم السنة النبوية والتخريج في علم السنة النبوية مر بأطوار ومراحل وليس من قصدي الآن أن أذكر هذه المراحل والأطوار التي مر بها التخريج لا يسعف له الوقت إنما يعنيني الآن أن أبين ما أقصده من معنى التخريج فما أقصده من معنى التخريج هو عزو النص إلى من رواه بإثماده مع بيان خروق المتن ودرجة هذا النص يعني يجتمل على ثلاثة أشياء وهي أولها أن أعزو النص إلى الذي رواه بإثماده من المخرجين من أصحاب الكتب المصنفة الذين يرون بأساميدهم هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن أبين فروق هذا النص يعني فروق المثل في المصادر المتعددة فأبين هذا اللفظ الذي من الذي رواه ورواية المصدر الثاني هل هي مثلها أو بنحوها أو بمعناها أو تزيد أو تنقص الأمر الثالث أن أبين درجة هذا النص هذه ثلاث قضايا لغاية الأهمية في باب التخريج وسيكون بل إن علم التخليج كله يدور حول هذه القضايا الثلاث ولا شك أن هذه القضايا الثلاث كلها مهمة وبيت القصيد فيها الحكم في النهاية مع تحرير الأفضل الذي يختم عليه لكن كلها مهمة ومتراضبة وإذا جئنا الأمر الأول منها الذي هو عزو النص سنجد تحته تفاصيل وبيان وقواعد للمشتغلين في السنة في كثية العزل وما هو المصدر الذي يعزى له والمصدر الذي لا يحتاج أن يعزى له وما هي أنواع المصادر المصادر الأصلية والمصادر الفرعية ومتى نحتاج إلى المصادر الفرعية ونستفيد منها وهذا حديث يطول ليس هو مقصودي الآن كما أنه سيواجهنا أيضا تقييم عام للمصادر التي يخرج منها يخرج منها الحديث وأيضا عندما أصوب أو عندما أذكر التخريج ما هي الأمور التي أذكرها عند هذا العزو يعني رقم جود والصحة ورقم الحديث واسم الكتاب والذيب إلى آخره أشياء من يمارس هذا الجانب يعرفها ولا أحب أن أستهلك اللحظات بالحديث عنها علما أن فيها كتابات كثيرة وكل من درس التخريج يمر بهذه القضايا وهي قضايا أولية وأعتبرها من القضايا السهلة التي لا تحتاج إلى المعاملهم مجرد أن نعرفها ونطبقها لكن يعني ما بعد ذلك وإذا جئنا إلى فروق المتن هذه القضية يعني في غاية الأهمية لما يبنى عليها وسأرجع إلى هذه القضية مرارا ولكن نحن نقصد بقضية فروق المتن يعني أنني عندما أخرج نصا سيكون بيدي متن هذا النص كاملا فسأنسب المثل الأخرى التي أطال عليها في المفاضل الأخرى وهي مثل لهذا الحديث نفسه يعني الألفاظ الأخرى لهذا الحديث سأنسيبها إليه فإما نقول بلفظه أو بنحوه أو بمعناه أو بزيادة أو بنقص على حسب الكلمات التي اصطلحها أهل هذا الشأن في باب الاستثار لأجل أن لا أسوق النص مثلاً عشرين مرة من عشرين مصدر وهو بمعنى واحد إنما أسوق نص لفظاً واحداً وأخيل البقية إليه هذا أمر يعني كتجرب أيضا أمر سهل لكن هو من حيث ما يترتب عليه بعد ذلك في ذات الأهمية وسأرجع إليه مرارا كما قلت وعندما آتي للحكم على الحديث هذا باب واسع يتطلب أمور كثيرة يعني يحتاج إليها الباحث عند ما يريد الحكم على الحديث من حال الرواة وحال الإثناء بشكل عام ومقارنته بغيره يعني يطبق الشروط الخمسة المعروفة للحديث الصحيح هل تنطبق على هذا الحديث أو لا تنطبق وهذا باب طويل عريض ليس مقصودي أن أشتغل عليه الآن لأن الوقت لا يكفي في توضيح هذا فهو باب عريض طويل إنما مقصودي في هذه الجزئية الآن أن أبين معنى التخريج ومفهومه الذي سيكون حديثي منصبا عليه القضية الثانية في هذا الموضوع توقف الفصل والنظر في المسائل المبنية على النصوص النبوية في جميع التخصصات على النظر في هذا العلم هذه قضية في غاية الأهمية أحب أن أكت عندها كثيراً أحسب أن الأخوات والذي أمامي عامة أسماء الأخوات أحسب أن عامة هذه الأخوات أو أن جملة كثيرة من الأخوات في أقسام أخرى غير قسم السنة وهذا شيء طيب جداً وبعض الأخوات أيضاً في قسم السنة والكلام للجميع القضية هنا بما أننا نعلم يقينا أن الشنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية يعني هذا الدين مبني على القرآن والسنة وهناك المصادر الأخرى المبثقة من القرآن والسنة ليس المجال لها لكن المصدر الثاني بعد القرآن الكريم هو الشنة النبوية ونحن نعلم أن القرآن الكريم تعهد الله عز وجل بحفه. إِنَّا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والقرآن ثابت بالتواتر ولا لا يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه حرف لكن ما الشنة النبوية شأنها آخر فقد انتم الله عز وجل على هذه الأمة بأن جعلهم يتولون هذا الأمر مع أن في ذلك أنه محفوظ بمعنى أنه لا يمكن أن يمشي حديث على الأمة وهو مكتوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ ولا يمكن أن يفوت حديث على الأمة الدين لا يقوم إلا به أبدا ولكن الله عز وجل من علينا أن, أن, أن, أن جعل حماية هذه السنة شيئا بأيدينا في عيث رواها الأيم رحمهم الله وحملوها وفتشوا فيها وبيّنوا ما أدخل فيها إلى آخره فصار في الأحاديث صحيح وضعيف وصار هناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من أدخل في الأحاديث ما ليش منها فبينه العلماء وفتشوا ونقبوا وبناء على هذا كله مما هو معلوم بناء عليه أقول صار المستدل بالأحاديث النبوية يحتاج إلى شيء مهم جدا فإذا كان المستدل بالقرآن إنما يحتاج أن ينظر في صحة الدليل فإن المستدل بالأحاديث النبوية يحتاج حاجة كبيرة إلى أن يعرف صحة النص أولا بل يتحقق من صحة اللفظ الذي بيده هنا لأجل أن يبني عليه الاستدلال فلا يصح أن يستدل بنص لا يعلم صحته ولا يصح أن يأخذ لفظاً من ألفاظ حديث في أصله صحيح وهو لا يدري أن هذا اللفظ محفوظ في هذا الحديث فمن هنا صار كل مستدل في مسائل العلم سواء في المسائل الثقية أو في غيرها من المسائل لا بد له من تحرير صحة الحديث وإذا كنا اليوم نعيش انفتاحاً هائلاً في المعارف العلمية وهذا الانفتاح أثر على المتفقهين والمتعلمين فصار عامة الباحثين والناظرين اليوم يجتهدون في مسائل العلم وليس يعني ليس يقلدون ويقررون المذاهب الفقهية المشهورة دون أن يكون لهم اجتهاد بل عامة الباحثين بل عامة الباحثين يجتهدون في مسائل العلم ويرجحون والكثير مما نراه اليوم ترجيح غير متقيد بشيء من المذاهب وهو ما يسمى بالاجتهاد المطلق فصار فصار عامة الناظرين والباحثين عندما يجتهدون الاجتهاد المطلق يجتهدون وقد يفقدون شيئا من شروط هذا الاجتهاد. واهم شيء في هذا الباب هو تحرير صحة النص. يعني تحرير ان هذا الحديث صحيح. وان هذا اللقبة فيه محفوظ. فمن هذا الجانب وهو جانب تحرير صحة النص صار الاجتهاد اليوم يدخله ما يدخله من الخلل. لوجود الخلل في لوجود الخلل في أصل النظر بمعنى أنه لما يكون الباحث سواء في المسائل الفقهية أو المسائل الأخرى في أي علوم من العلوم الشرعية نبني عليه حتى في مسائل النحو والإعراب عندما يستدل بحديث وهو لا يحرر صحة هذا الحديث أو لا يحرر صحة هذه الأفوة ويستدل به ويستند عليه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقع في ذلك إشكال كبير، فإذا اجتهد ورجح ترجيحاً غير متقيد فيه بأحد من أهل العلم وكان اجتهاده مبنياً على تصحيح لحديث هو ضعيف عند أهل العلم صار هذا الاجتهاد في غير محله ومن هنا عظم الخطب في هذه المسألة وصارت هذه المسألة في غاية الخطورة ولا أبالذ إذا قلت إن عدداً من العلماء السابقين سابقاً قريباً كالعلامة الصنعاني رحمه الله الأمير صاحب صاحب صدر السلام وسأقرأ بعض المواضع منه وأيضاً الشوكان في عامة كتبه ومن بعدهم القنوجي ومن المعاصرين الألباني وغيره لو بعد إذا قلت إن عامة هؤلاء إلينا والعلماء رحمة الله عليهم وقعوا في الخلل الذي يتكلم عنه بل إن من قبلهم كالإيمان بن حزم رحمه الله فإنه ليس من رؤوس المحدثين رحمه الله رحمة الواسعة ولكنه يجتهد الاجتهاد المطلق ولا يتقيد بأقوال أحد ويطرح اجتهاده بكل قوة رحمه الله وأسلوبه في تعنيف المخالف معروف رحمة الله عليه ومع ذلك إذا جئنا لهذا الجانب الذي المبني على صحة النص نجد إخفاقا متعددا للإمام ابن حزم في هذا البهن بنى عليه مساء كبيرة يترتب عليها قضايا خطيرة وهو يطرح هذا لكل قوة والعباد بل ربما مر به بعض المواضع التي يعتريها شيء من التصحيف والخلل في الرواية التي بيده هو فقط ويبني عليها مسألة ويفصل ويدلل ويناقش وهو أصلاً كل بنائه على شفى جروف من آخر ما مر بي للعلابة ابن حزم رحمه الله وعندما أمثل به فمن دونه يكون من ذلك أولى ذكر الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في مخداعها وصلاتها وصلاتها في عفوا صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخداعها افضل من صلاتها في بيتها وقعت الرواية عند ابن حزم بلا صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مسجدها بدل من أفضل افضل من صلاتها في بيتها فذهب يبين ان المقصود المسجد هنا مسجد الحي وليس مسجد البيت لألا يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخلل ثم بنا عليه أن صلاة المرأة في المسجد أفضل من صلاتها في بيتها وتكلم على المسألة وأجلب عليها في حين أن الرواية التي وقعت لبن حزم رواية مصحفة وأنها إنما هي في مخداعها وهو في عمق بيتها وليس في المسجد الذي هو مسجد الحي فابن حجل رحمه الله عندما أخذ هذه الرواية وبنى عليه هذا البناء الهائل ولم يتحرر له ثبوت هذا اللفظ بحيث يقارن اللفظ الذي معه بألفاظ الروايات الأخرى ويتحرر له صحة على أن الحديث كله في إثنان هذه كلام ولكن الحديث جاء يقوي من جملة أحاديث أخرى إنما الكلمة التي معه في هذا الحديث كلمة مصححة والصوت مخداه، فينتهي كل استدلال بنتحزم ويضمنه. هذا الشيء الذي وقع عند بن حزم لا يمكن أن يقع عند أئمة الحديث الصدر الأول. إنما جاء إنما جاء من النظر بعد ذلك عندما يكون النظر لطرق بدون استيعاب مسألة التخريج والصحة والتدقيق فيها سبن حزم رحمه الله ينظر للإسناد ويحكم عليه بالحكم الأولي على طريقته رحمه الله وليس في طريقة الأيام ما النقاط أقول هذا القول لأبين أن عامة المشتغلين في العلوم الشرعية لابد لهم من إدراك هذا العلم ولا يحق لهم أن يشتغلوا في العلوم الشرعية مجتهدين وباحثين متمكنين ما لم يكن لهم الإدراك الكافي في هذا الباب إلا إذا كان اشتغالهم في جوانب أخرى لا علاقة لها في النبوية مع أن العلوم الشرعية متشابكة وإذا كانت مسألة من المسائل مبنية على قياس أو على قاعدة فقهية فإن المقيس عليه مستدل له بنص والقاعدة مستدلاً مستدل لها أيضا بنص وهذا النص إذا كان من السنة لا بد له من هذا التحريب فالخلافة في هذا الباب أن, عامة أن كل باعة في العلوم الشرعية لا بد له من العناية في هذا الجانب وكم يؤشفني عندما أجد الدراسات العليا في عامة التخصصات حتى لدينا في كليتنا المباركة ليس فيها أي عناية ليس فيها أي يعني ليس فيها مادة اسمها مادة التخريج وإذا وجدت مادة التخريج تكون على حيز ضيق لا تبني البناء الكافي لدى الباحثين ونأتي للرسائل العلمية ونجد الباحث والباحثة يطالب بأن يخرج الأحاديث وأن يحكم عليها وإلى آخره كيف يكون هذا ولم يبحث وقد نتج عن هذا شيء مؤسف جدا في حال الدراسات العليا وهو أن جملة من الباحثين يخرجون تخريجا خاطئا وهذا قد يكون إن شاء الله يكلم عليه في الحلقة القادمة يخرجون تخريجا خاطئا ويبنون عليه ويظنون أنهم انتهوا وأن هذا العلم هو هذا نهايته فا يعني تكون الكارثة كبيرة، وقد سمعت من بعض الأساتذة بعض الشيء في هذا الباب مما يدل على أن إدراك هذا الجانب يعني ليس له ولا يعني أقل قدر، وهذا مؤسف جدا في حال الدراسات العليا في التخصصات الشرعية بشكل عام، فإن العلوم الشرعية واحدة متتامة، وهذا الجانب السنة رغية عليه. ف كيف يستطيع الباحث في في التفسير في في السنة في العقيدة في الفقه في أصول الفقه كيف يستطيع فصل المسائل وسيمرضي أحاديث كثيرة سيستدل بها مما يعني يؤسفني كثيرا أن بعض الباحثين يبحث مسائل بحثه ثم يجعل سكش في آخر شيء في إسبوعين أو ثلاثة قبل تسليم الرسالة يخرج لحديث كلها على أي شيء بنيت تلك الأحكام وتلك الاجتهادات وتلك الترجحات والباحث حتى الآن ما يدري عن أحاديثه أصحيحة أم ضعيفة كيف تم هذا الاجتهاد وهذا النظر هذا كله مؤسف جدا ولا يفوتني أنا أشكر الإخوة في هذه الوحدة في المهارات أدركوا هذه المشكلة فأحبوا أن هذه المساهمة الجيدة أشكرهم عليها وإن كانت هي لم تفي بالغرض وقد ذكرت أنه لا يمكن في مثل هذه المحاضرات وهذه الدروس أن نعطي الموضوع القدرة الكافلة وإننا فقط هو إثارة لأجل أن نبحث نحن الباحثين والباحثات عن الطريق الصحيح في هذا المجال عن الط... يعني أو نعرف المجال المفتوح لنا يعني نعرف الحد الذي نقف عنده لم نكن مدركين لهذه القضية على كل حال هذه القضية التي يتكلم عليها الآن هي أن الفصل والنظر في المسائل المدنية على النصف النظوية لا يمكن أن يفصل فيه من ليس له معرفة بهذا العلم المعرفة الكافية فإذا كان يكتفي بالنقل والتقليد للآخرين ولا أنكر هذا النقل والتقليد لكن أقول وليكتفي بنقل المسائل بنفس المنهج فلا يصح مثلا أن أقلد العلماء في صحة الحديث وتضعيثه ثم أجتهد في المسألة المبنية عليه والسجد فيه. لا. أصلا هذا الاجتهاد يجبني على تقليد. كيف يتم هذا الاجتهاد? ما بني على التقليد يجب أن يكون تقليداً. ولا أجزم فيه بشيء أخالص فيه. إذا كنت في المحيطة العام لأهل العلم أو في مسألة أصلاً دلائلها في غاية الوضوح هذا لا إشكال فيه. وليس محل إنكار يعني عندما تأتي المسألة له دلائل متعددة والراجح فيها واضح هذا لا إنكار فيه لكن أنا تكلم عن مشائل يكون الترجيح فيها مبنياً على النظر في صحة النص ويكون النظر كله مبني على ألفاظ هي محل اختلاف بين الأين أو محل تحرير فمن لا يستطيع أن يحررها عليه أن ينقل المشألة ولا يحرر فيها فمن هنا نجد أن تحرير المسائل العلمية في النواحي الشرعية مبني على تحرير هذا الباب فمن ليس له فيه نصيب لا يحق له أن يتصدى لتحرير المسائل الشرعية ويظن أنه يكفي فيها العلوم الأخرى لا هذا الأصل الثاني ولا بد فيه من هذا التحرير نقطة ثالثة يلخص فيها بعض ما أفرته وهنا أستطيع أقول إن الباحثين والباحثات في الدراسات العليا منهم من يكون متخصص في السنة وعلومها ومنهم من يكون متخصص في التخصصات الأخرى وقد ذيّمت أن هذا الجانب لا بد له من لا بد منه للجميع من لكن المتخصصين والمتخصصات في السنة وعلومها يجب عليهم من الاستيعاب والفهم والإدراك ما لا يجب على غيرهم لأن هذا هو جانبهم الذي ينبغي عليهم أن يفنوا أعمارهم فيه وأن تكون بخوتهم كلها مصبتاً فيه وأن يكون جهدهم متوجهاً إليه فلا يعذرون بالخلل ولو كان خللا يسيراً وإن كان ما أحد يخلو من خلل لكن المتخصص لا يعذر إذا ظهر عليه الخلل يعني في تخصصه أما غير متخصصين فلا يمكن أن نطالبهم بما نطالب به المتخصصين والمتخصصون ليس له يعني هو فنهم وهؤلاء لهم فن آخر يأخذ عليهم جهدهم ووقتهم ونحن نعرف الخطط العلمية لغشائل وما يتعلق بها والوقت المشموع به نعرف كل هذا فلا يمكن أن نطالب غير المتخصص لما نطالب به المتخصص وأن نطالب غير المتخصصة لما نطالب به المتخصصة لا هذا غير ممكن لكنني سأذكر نقاط أعتبرها الحد الأدنى الذي علينا جميعا أن ندركه سواء كنا متخصصين بالسنة أو في غيره هو حد أدنى وسأذكره بجملة نقاط أولها أن نتعلم كيف نجمع طرق الحديث وكيف نتطلع على أحكام الأئمة على هذه الأحاديث وهذا لا يمكن أن أشرحه الآن يعني لا يمكن أن أبين كيف نجمع الطرق هذا الكلام فيه طويل لكنني أقول إن هذا الجانب اليوم أصبح يسيرا فالبرامج الحاسوبية والفهارس والكتب اللي كتب التخريج نتيشرها الآن وعامة الباحثين اليوم سواء في التخصص أو في غيره والباحثات أصبحوا جميعا يستطيعون جمع الطرق بشهولة والنظر فيها ولكن من المهم أن نعرف كيف نقرأ هذه الطرق وكيف نفهمها كيف نفهمها وكيف نتعامل معها كما أننا سنمر على أحكام للنقاد. ولغيرهم من الأئمة أحكام على هذه الأحاديث فكيف يكون موقفنا منها وسيمر بنا اختلاف كثير في أحكامهم على هذه الأحاديث وسيمر بنا ردود أحيانا بين النقاط هذا يقول قولا وهذا يرد عليه كيف يكون الموقف منها وكذلك نحتاج أن نعرف ما هي الكتب التي نجمع فيها أو نطلع فيها على مزيد من أحكام العلماء رحمهم الله على الأحاديث ويكتب التخريج لكتب كثيرة علينا أن نطلع عليها ونتعرف عليها منها ما هو قريب المنال ومنها ما هو بعيد هذه الكتب كما قلت أيضا لا يسعفني الوقت لأن أبينها وأبين درجاتها وأهمية كل جانب منها لكن في الجملة هناك كتب التخاريج مشهورة ومتداولة وهي في كل من الفنون فهناك تخاريج للمؤلفات في الفقه وهناك في أصول الفقه وهناك في التفسير وهناك في حتى الرسائل العلمية اليوم اشتملت وحاولت تشدد كل الفراغ الموجود والرسائل العلمية اعتبرها تروه هائلة ينبغي علينا نحن الباحثين والباحثات أن نستفيد منها واليوم أصبحت كثير من الرسائل في المتناول عن طريق مواقع الجامعات أو عن طريق توزيعها وعلى طرق شتى نستطيع أن نجمع آلاف الرسائل العلمية ونطلع عليها إذا شئنا صار ذلك ولله الحمد متيشرا فصارت الاستفادة منها في غاية الأهمية المهم أن نتعلم كيف نتعامل مع هذا؟ هذه نقطة مركزية مهمة جداً لا أرى أن أحداً يستطيع أن يستغني عنها من الباحثين والباحثات سواء في السنة أو في غيرها حتى الباحث في التخصص الآخر في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في لا بد أن يتعلم هذا لأنه سيخرج جملة من الأحاديث وينظر فيها ويبني عليها فإذا كان لا يستطيع أن يخرج هذا الحديث ولا يفهم كيف يخرجه أو لا يفهم معنى ما يقرأه من تخريج غيره لم ينتفع بهذا الباب ورجع الخلل على بحثه كله هذه النقطة يعني في غاية الهمية وأرى أن هذا الحد لا يمكن أن يتنازل عنه في هذه القضية الأمر الثاني من الأمور التي أراها من أدنى الحد أن يتبين الباحث والتبين الباحثة الموقف الواجب عليه تجاه كلام النقاد وأحكامهم شواء عند اتفاقهم أو عند اختلافهم ذكرت قبل قليل أننا عند التخريج وجمع الطرق وعند النظر سيمر بنا كلام كثير للأئمة ولمن بعدهم من العلماء في الحكم على الأحاديث وأستطيع أن أقول إن الأحاديث ممكن تكون على فرص يقشان منها ما هو صحيح عند عامة يهل العلم وهذا امره يسير يعني الوصول الى صحته متيسر والنظر فيه متيسر والحمد لله يعني عامة ثالث في الصحيحين ومنها احاديث ضعيفة عند عامة يهل العلم والوصول الى الحكم عليها امر ايضا متيسر وهذه الاحاديث سيرى الباحث وترى الباحثة انه ضعيفة والقسم الثالث احاديث كثيرة جدا اختلف فيها العلماء هل هي صحيحة او ضعيفة وهذه بنيت عليها افراد مسائل لا تحصر سواء في الفقه او في اصوله او في التفشيط او في العقيدة وفضلا على احاديث كثيرة في التخصص الاخرى بل في الاستدلالات النحوية بجانب كبير من هذه الاحاديث وإذا أردت أن استوعب أكثر سأجد أحاديث صحيحة لها ألفاظ وزيادات محل نظر منها ما هو ضعيف ومنها ما هو محل نظر واختلاف فالاستجلال لا بد أن يكون فيه تحريف وعندئذ سأجد أن العلماء اختلفوا في هذا القسم وسيمر بي كلام مختلف لهم ما هو موقفي من كلام العلم الأيمة النقاد أهل الحديث إذا اتفقوا على شيء فهو كما قال أبو حاتم وأهل الحديث يتفقوا على شيء فإنهم حجة إذا اتفقوا على شيء لا ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتعداهم هذا ركيزة مهمة جدا يجب أن نتعلمها فإذا نقلت كلاما للأئمة وجدت حديثا ضعفه الإمام أحمد وضعفه البخاري وضعفه النسائي ولم أجد أحدا من المتقدمين من أئمة العصور الأولى صححه ثم وجد بعض المحققين صحاحه اليوم هل ألتفت إلى مثل هذا؟ لا ألتفت إليه خلاص الحديد ضعفه ولا فلا كلام ولا مجال لأحد بعدهم وكذلك التصحيح يريد فيه نفس الكلام وإذا اختلف النقاد واختلافهم كثير واختلاف النقاد مبني على اختلافهم في النظر الفردي وليس مبنيا على اختلافهم في التعصير يعني أصولهم واحدة ولكن تطبيق هذه الأصول على المفردات يقع فيه الاختلاف. هذا الاختلاف ما موقف المين. يجب أن أدرك الموقف منه. على العموم إذا اختلف هؤلاء النقاد هناك مساحة للنظر. لكن غير المتخصص كيف ينظر؟ ما دام أنه لا يملك أن ينظر هو لا يملك أن ينهي المسألة باجتهاد. وهنا أذكر بشيء مهم في هذا الباب وهو إرادة الاحتمال إن صح الحديث فكذا وإلا نصح فكذا وعندما صح الحديث الحكم كذا وعندما نصحه الحكم كذا ويبقى الباحث الذي ليس له ملكة نظر وقدرة على أن يفصل الحكم على الحديث يبقى في المسألة بنفس المساعد ولا يحق له أن يتعدى هذا وهذا يبين لنا الأهنية الكبرى لبناء الملكة الذي سأتكلم عنه بعد ذلك النقطة الثالثة في أقل ما يجب على الباحث في هذا الجانب أن يعرف من هم الأئمة الذين يقدمون على غيرهم في هذا العلم أنا تكلمت عن الأئمة فقلت الأئمة وإذا قالوا وإذا فعلوا من هم هؤلاء الأئمة؟ إذا كنا سننقل كلاما كثيرا كثير من علماء الحديث من علماء الحديث يسمون الأئمة لكن من نقصد الأئمة النقاط؟ علينا أن ندرك من هم الأئمة النقاد هم أئمة الحديث في القدر الأول وهم على طبقات ولا يمكن استيعابهم الآن لكن يجئنا لمالك وشعبه وسفيان الثوري وطبقتهم ثم إلى يحديث سعيد القطان وعز الرحمن بن مهدي ووتيه وطبقتهم ثم إلى الإمام أحمد وعلي بن مديني ويحب بن معين والفلاس وهذه الطبقة ثم إلى البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم و هذه الطبقة ثم النشاء والترمذي والطبقة هذه ثم هكذا إلى نصل الدار قطني إلى نصل البيهقي طبقات هؤلاء نقاد الحديث هؤلاء هم أئمة هذه الصمعة علينا أن نعرفهم وأن نعرف قيمة كلامهم وسنجد أيضا علماء آخرين في ذات الزمن أو بعده بقليل لهم يعني مقام آخر في العلم لا يكونون بمقام هؤلاء النقاد إما لأنهم ليسوا أصلا من أئمة النقد وإنما هم في علوم أخرى وإما لأنهم تأخروا عن هؤلاء النقاد قليلا وصار لهم رؤية ثانية فلا يمكن أن نقارن الحاكم خاصة في المستدرك بهؤلاء إلا إما بل ول بن حبان بل ول بن جرير رحمه الله له رؤية اخرى مع انه توفي في اوائل القرن يعني ثلاثمائة وعشر وعشر. اه يعني تقدم زمني نسليا. لكنه له رؤية اه اخرى في هذا الجانب. فاذا اختلف سلام البخاري مع كلام الجرير، سنعرف من اولى بالتقديم في هذا الباب. يعني علينا ان نتعرف على أي من النقاد وعلى كلامهم ومناهجهم. وهذا ليس بالشيء العثير فإن عامتهم من المشاهير الذين كل طالب وباحث قرأ شيئا عنهم لكن معرفة مقامات في هذا العلم عن كثب تحتاج إلى شيء من النظر ويستطيع الباحث وتستطيع الباحث غير المتخصصة أن تتلقى شيئا من ذلك وتتلقفه من البحوث المتعددة التي كتبت عن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم وإذا خفي علينا بعضهم قد يعني لا يكون يعني الحرج في خفاء بعضهم علينا لكن أن نكون لا نفرق بين هؤلاء الأيمة مع ظهور الفرق بينهم هذا هو الإشكال فمن لا يفرق مثلا بين ابن حبار والإمام أحمد في هذا المقام هذا إشكال ومن لا يفرق بين تصحيح الحاكم في المستدرك وبين تصحيح البخاري في الصحيح هذا إشكال عميق ومن لا يفرق مثلا بين أحكام المتأخرين كابن حجر رحمه الله تعالى مقارنة بأحكام الأئمة هذا أشكال كبير علن أبن حجر رحمه الله قد يسلك مسلكهم وينقل كلامهم رحمه الله في مواطن كثيرا لكن أقصد عند المقارنة على سبيل العموم فمن المهم ومن أقل ما يجب علينا أن نعرف منهم أئمة هذا عين الذين سننقل عنهم و. نقل كلامهم، فهناك من من العلماء من لا داعي لنقل كلامه، لأنه ليس له كمدير اعتبار، فلو صحح أو ضاعف لا يعني، وإن كان مشهورا في جانب من جوانب العلم، فلا حاجة لي أن أنقل كلاما لأبي المعالي زويني في صح حديثه ضعفه، ليس له في في هذا العلم يعني كبير أثر. وله فيه خلل، وليس من المعقول أن ننقل كلاما للغزال مع إمامة في الفيقه أو علوم أخرى ليس من المعقول أن ننقل حكما له في, في, في الحديث وهو حافظ لي لا يفرق بين الصعيد والضعيف ومن هنا عظم الخلل عنده في مؤلفاته رحمه الله فلا بد أن نعرف العلماء الذين ينقل كلامهم والذين اعتد بأقوالهم في هذا العلم لأننا سننقل كلاما يعني كلاما لهؤلاء النقاد نقاد الحديث وصيرفة مشهورون عامتهم في القرون الثلاثة الأولى بعد ذلك جاءوا ناس يشيرون على نهجهم فكلامهم يكون في غاية النفاسة كالدار قطني رحمه الله ولديها له كلام كثير نفيش وليس معنى ذلك أن كل ما قاله سيكون على نسال النقاد لا لكن عامة كلامه فيه نقول نفيش جدا رحمه الله وجاء آخرون لهم نقولات وين كانوا متأخرين فإذن الرجل رحمه الله تعالى برع ويعني نقل الأشياء نفيشة جدا في هذا العلم وابن حجر له نقولات فطيرة وربما يحكم أحكام مستعدلة لكن أيضا لو جئت للهيثم رحمه الله في أحكام في مجمع الزواج أحكام سريعة أحكام مرتجلة لا يمكن أن ألتفت إليها المفروض ولا أن قلها وكذلك أحكام السيوطي في الجامعة الصغير وقريب منها أحكام الألباني في صحيح الجامعة وضعف الجامعة كل هذه الأحكام أحكام مستعجلة ليست أحكام دقيقة ولذلك الخلل فيها عظيم جدا وكبير من العسير جدا اعتماد هذه الأحكام خاصة إذا كانت هذه الأحكام تخالف نقولا مهمة عن الأئمة النقاد الأولين رحمه الله النقطة الرابعة في تلخيص أقل ما يمكن أن يجب على الباحث والباحث غير المتخصص أن يحرر الموقف الصحيح من الحديث الصحيح الذي لا شك في صحته والموقف من الحديث المختلف في صحته إذا اعتمد قول من صححه ويفهم الفرق بين المقامين ممكن هذه القضية تطبقها على مثالة فقهية هناك لدينا مسائل فقهية كثيرة جدا دلائلها في غاية الصحة من الأحاديث عينه غيرهما ونجد من العلماء من خالف في هذه المسألة خاصة الصدر الأول فعندئذ يتبين لنا الراجع بسهولة وهذا مما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من المسائل يقول يقولونها ثم من المسائل الخلافية إذا بينت لعموم الناس بأذلتها عرفوا الراجع من المرجوع فعندما نجد الإمام أبو حنيفة ترحينه الله خالف أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعل عذره أنها ما وصلته أصلا حتى بوّب ابن أبي شيبة أو جعل كتابا خاصا في كتابه المصنف الكبير شماه كتاب أو باب ما خالف فيه أبو حنيفة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق آراء لأبي حنيفة يخالف فيها حديث صحيح لا مجال لمتابعة أبا حنيفة فيه ولذلك خالفه صاحبه في جملة كثيرة من المسائل والطحاوي وهو محدث الحنفية خالف أبا حنيفة وصاحبي في أشياء كثيرة جدا لأن النصة في غاية الوضوح وأهل الرأي بشكل عام وهي مدرسة الحنفية إضاعتهم من الحديث ليست بذلك فمن هنا خالفوا حديث كثيرة جدا وهي صحيحة لا نعذر نحن إذا تابعناهم على ما خالفوا عليه وهم نسميس لهم الأذر. أقول هذه المسائل عندما نرجح فيها فسنكون في غاية القوة نرجح ونبين القول الصحيح الراجح ولا يعني إشكال في هذا فالمسائل الواضحة جدا التي نصوصها في غاية الصحة والقوة من خالف فيها من الصحابة رضي الله عنهم لم يتابع على هذا كما خالف ابن عباس رضي الله عنه في مسألة المتعة وكان يخالف في رب الفضل وخالف في مسألة ومع ذلك لم يؤخذ بقوله رضي الله عنه بل عمر ابو رضي الله عنه كانت له بعض التي لم يؤخذ بها كشكنة المطلقة ثلاثا ولم ثبت الحديث أخذ به عموم أهل العلم وطرق ما قاله عمر وهو عمر فكيف بمن دونه هذا الجانب جانب في غاية الوضوح ولكن لدينا مسائل أخرى أحاديثها مختلف في صحتها دلائلها فإذا صححناها فما هو موقفنا من المخالف؟ علينا أن نعي ذلك جيدا فإذا جئنا لمسائل حديث الجنالة وإذا جئنا لمسائل لمسألة نقض الوضوء بأكل لحم الأبل، وإذا جئنا لمسألة نقض الوضوء بمسة الذكر، وإذا جئنا لمسائل كثيرة في باب الطهارة والصلاة وغيرها فيها أحادي، هذه الأحادي في صحتها نظر وقد تكون متعارضة، قد تكون فيها شيء من التعارض والتقابل كما مر في حد مسة الذكر وهل هو يقضي الوضوء أو لا يقضي الوضوء، وقد تكون الأحادي في تبوتي اختلاف بين العائم رحمه الله كأحاديث الوضوء من أكل لحم الإبل أو أحاديث بطلان صلاة المنفرد خلف الشرط مع أن أكثر من حديث هي حديثة ولكن عندما أصحح هذه الأحاديث وأقول بمكتباحة وهذه الأحاديث فصحيحي لها ليس قطعيا بمعنى أنني صححت الحديثين الواردين في أنه لا صلاة لمنفرد خلف الشرط حديث وابصة وحديث علي المشيبات ومع قولي للصفحتهما وتقليدي للإمام أحمد وإصحاق بالرهوية لتصحيحهما فإنني أعرف أن هناك من الأئمة في الصدر الأول من كما جاء عن الشفيع ومغيره وقد يكون الكلام محل نظر في هذا هل هم يعني حتى المخالف الذي لا يصحيحهما معه حجة قوية في هذا الباب وكذلك أفضر الحاجم المحتوم أحدث كثيرة جدا اختلف لأي ما في شختها فإذا صححتها وقلت بمقتضاها لا تكون هذه المسألة مثل تلك المسألة التي فيها نفس صحيح ثابت لا مجال للمخالفة المخالفة فيه علينا أن نعي ذلك جيدا وهذا من أدنى ما يجب علينا لنزل مسائل العلم منازلها فهناك من المسائل ما ننكر وبقوة على المخالف، لأن النص صحيح وصحته عند عموم العلماء، ولا مجال للمخالف فيه. وهناك من الأحاديث مساق الكلام فيها ومن مسائل الكلام فيها مفتوحة وربما أرتجح اليوم ترجيحا وأخالفه أنا غدا لأنه تبين لي شيء جديد في صحة الحديث وهذا كثير هذا كثير جدا وجملة من المسائل الخلافية وفيرة بل ممكن أكثر المسائل الخلافية هي من هذا القبيل فلابد أن ننزل المسائل منازلها ورب مسألة فيها حديث يعني صحة من أدنى درجات الصحة وهو قريب إلى الضعف لكن ترجح لي بترجيح نسبي قليل قبوله فعلى هذا لا أكون جازيا بالترجيح أجالد على المسألة بالشيء لا المسألة قابلة وقريبة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأمر يعني فلا أجعلها قطعية حشمية هذا من القضايا أو من الأمور التي هي من أقل ما يجب علينا وهو أن ندرك هذه المسألة ونحرر الموقفنا فالمسائل التي فيها حديث صحيحة ثابتة عند أئمة الحديث وليس بين مختلف في صحتها هذه مسائل دلائلها الآن في غاية التبوت لا يصح أن نتساهل في المخالف فيها بين المساعدة الأخرى التي كما ذكرت لا يكون النظر فيها أوشى القضية الخامسة من ما أرى أنه من أدنى الواجب على الباحث غير المتخصص أن يكون واعيا له ومدرك الله أن يطلع على قدر كافي من ألفاظ الحديث عندما يريد الاستنباط منه والاستدلال اللفظية الدقيقة فيه وأن يتأكد من صحة اللفظ المستدل به بخصوصه وأن الروايات الأخرى تدل عليه طبعا يتضح ذلك جليا عند الكلام على دلالات الألقاب أو عند الاستدلال الإعرابي وكذا عند تشيع الاستنباط من الحديث هذه القضية أحبا نوضحها أكثر وهو أن الأحاديث كما مر قبل قليل كنت أقول إنه من الأشياء الواجب علينا معرفة الألفاظ يعني معرفة الفاظ الحديث والمقارنة بينها هذه القضية متعلقة بذلك فنحن عندما نخرج حديثا سنجمع الفاظة وسنجد في بعضها زيادات على بعض وسنجد أيضا في بعضها الفاظ معبر عنها عن الفاظ اخرى بالمعنى فكيف اتعامل مع هذه الالفاظ؟ هل ساعتدل جميع هذه الالفاظ ثابتة كلها واستدل بكل لفظ من هذه الالفاظ ام ماذا افعل؟ من المهم جدا ان ندرك هذه القضية وهذه القضية استطيع اقول إن كثيراً من الشراح المتآخرين وقعوا في خلل ولبش فيها فنجدهم يجمعون طرق الحديث ويجمعون ألفاظه ويستلون من ألفاظه استدلالات وهذه الألفاظ التي يستدلون بها قد لا تكون مروية في الروايات الثانية وإنما هي من استعبير لمعنى ومن المعلوم أن الرواية بالمعنى جائزة بشروطها عند أهل الحديث وهي واقعة لا مجل النقاش فيها ولأن نقول إنها غير جائزة لا ما في مجال خلاص النص على منتهية وهي واقعة فمن المهم جدا أن نعرف أن هذه الألفاظ المروية بالمعنى ليس بالضرورة أن تكون هي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بل هي تعبير عن لفظه فإذا أردنا أن نحرر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نجمع الفاضل الحديث كلها فإن استطعنا أن نحرر اللفظ النبوي أمكننا الآن أن نستنبط من هذا اللفظ النبوي كما نريد وإن لم يمكننا أن نحرر اللفظ النبوي بالدقة فعلينا أن نتعامل مع جملة الألفاظ يعني مع النعم العام التي دلت عليه الألفاظ أما أن نستقل بلفظة معينة ونستنبط منها استنباق قد يكون بعيدا عن اصل الحديث فهذا لا يصح وهذا له انتلة متعددة وهذه قاعدة مهمة ذكرتها مرارا وقد ندى عليها غير واحد من العلماء ممن ندى عليه بن دقيق العيد يحضرني مثال غريب فيها وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قل جابر هلأ ذكرى تلاعبه وتلاعبك رواه بعضهم بلفظ اخر بعيد وحمل معنى آخر بعيد عن اللعب لأنه جاء في بعض الناس ضاحك وهو تضاحكك فالمسألة لعب وضحك فروها بعضهم باللعاب واللعاب ليس من اللعب في باب فاستنبط له مسألة أخرى في هذا الجانب وهذا خطأ في الاستنباط وإن كان هذا الشيء مرويا عن بعض العلماء السابقين لكنه لا صح الحديث ليس له علاقة باللعاب إنما هو باللعب فالتعبير بالمعنى مشى ومشى حتى وصل إلى اللعاب فإذا رددنا اللفظ بعضه إلى بعض عرفنا لأن الجافر يؤمن مالكه إلى الجواري ولعابها في أصوى لعابها ولعبها ليس فيها من لعاب حل فلما رواه بعض بهذا اللفظ وتغير المعنى قليلا استنبط منه هذا الاستنباط البعيد المقصود أن الحديثة نرد بعضه, بعضه إلى بعض فإذا كانت فيه ألفاظ يعني مروية بالمعنى هناك مباحث من المباحث الأصولية هو من أهم مباحث الأصول سق وهو دلالات الألفاظ فإذا كان الحديث مرويا بالمعنى لا ينبغي أن نتعمق في دلالات الألفاظ فيه فإن التعمق أحياناً سيصد علينا عندما نجمع الطرق أعطي مثالاً يحضرني الآن ويعني فيه شيء من الغرابة ذكر ابن حجر في بلوغ المرام حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك وقت الذي هو خير لهذه الرواية قدم كفارة اليمين على الحن طبعا هذا متفق عليه قال ابن حجر وفي لفظ البخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك هنا قدم الحين على الكثارة عن اليمين لكن كل ذلك بالعطف بالواو ذكر رواية بداود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير ثم إذا جئنا لذات الألفاظ وجدنا أنها عندهم تدل على العطف مع الترتيب فمعنى ذلك أن الكفار مقدم على الحن ذكر بن حاجر أن هذه الرواية اسمها الرحيح الرواية بداود سلمنا لكن علينا أن نروض هذه الرواية إلى من الروايات الأولى التي كلها العطفية بالواو الصنعاني لما جاء في هذا المقام أخفق رحمه الله وبدأ يشرح وذكر الاختلاف في تقديم الحن على اليمين أو اليمين على ال الحين وما جاء جاء عن أهل العلم فيه ثم ذكر أنه إن قال أحد بأنه يجب تقديم الطفارة على الحين قال فهو الصحيح لهذه الرواية هو الآن ما عنده أحد قال بهذا هم إنما يقولوا يقدم الحين وإنما يقول كلاهما جائز في على قولين فجاء بقول ثالث هو قال إن كان قال به أحد فهو راجع سبحان الله أيمكن أن يكون هذا القول الذي الصنعاني لا يدرك أحدا لا يعرف أحدا قلبه أن يكون هو الراجع؟ هاي هات لكن لو رد الرواية إلى الرواية الأخرى لعلم أن التعبير بثم من الراوي فإن كان ولابد فنقول هذه الرواية خطأ والصواب هذا الواو. لكننا لسنا بحاجة لهذا نرد الحديث بعض ولا بعض ونجعل ثم هنا على غير ذابها لأنها من تعبير الراوي والمثلة هنا في التقديم والتأخير جاءت بالروايات لأن الأمر واسع وكلها من الرواية بالمعنى. فإذا أردنا أن نحرر هنا الاستدلال اللفظي أشكل علينا هذا جدا وهذا الجانب كثيرا ما يقع عند ابن حزم في استدلالاته. فهو يأخذ اللفظ الذي بيده ويبني عليه ويحرر. فعندما نخرج الحديث ونجمع طرقه وألفاظه نهدم ما بنى. فإذا كان الباحث سيصير على هذه الطريقة فيقع له خلل كثير وإنما الصواب في هذا أن تجمع الطرق وترد بعضها إلى بعض وتجمع الألفاظ ثم تعرض بعضها على بعض فما كان متفق عليه في جميع الطرق من الألفاظ والمعتمن وما جاء من ألفاظ أخرى زائدة فهذا بابه أنه من الرواد المعنى ولا يزم التغطئة لكن لا تبني عليه بنيانا رد المعنى إلى المعنى الأصلي الذي جاءت به الروايات في الاستدلال الأعرابي نحن نعرف أن الإعراب لفظي ولذا أشهر من رفع رأي الاستدلال بالحديث في باب النحو بن هشام رحمه الله عطنا عطنا ابن مالك رحمه الله واستدل وكذا جاء بن هشام استدل لكن مالك رحمه الله لما استدل جاءت أحاديث كثيرة استدلوا بها وقد بحث الزميل ياسر الطريقي دحث الأحاديث الواردة في الاستدلال النحوي وتعمق في النظر في ألفاظها وخرج بفائد جمع لكن جملة منها فسد الاستدلال النحوي لأن اللفظة التي استدلوا بها فيها نظر إما لا يثبت اللافظ وإما الرواية الأخرى لا تشاعد عليه وإما كذا وإما كذا فيفسد الاستدلال النحوي يعني لا نجزم أن هذا اللفظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث صحيحاً لكن هو من الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى جائزة عندهم وهذا هو السبب الذي جعل كثيراً من المتقدمين لا يعني نكثر من الاستدلال بالأحاديث في المسائل النحوية لأنه يدخلها الرواية بالمعنى لأنه يدخلها الرواية بالمعنى والرواية بالمعنى يعني في هذا الجانب اللصي الدقيق لا يعني لا لا تساعد ولا يفهمنا فاهم أو تفهم فاهمة أن هذا فيه شيء من الإشكال في السنة العضوية. لا أبداً أبداً ما في أي إشكال الإشكال في فهمنا نحن فإذا رغبنا أن نحمل الشيء غير ما يحتمل ونقع في هذا الخلل فالحديث قدامنا الآن قدامي أجمع الألفاظ والطرق أجد فيها اختلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث؟ كله على جميع هذه الألفاظ لا يمكن أن يقول ذلك قائم لكن السبب هو السبب ال... الذي لا اشكال فيه هو أن هذه رواية المعنى وإذا كان كذلك أرد الم... الروايات كلها بعضها إلى بعض فأخرج باللفظ أو بالمعنى الصحيح الذي مراد ولا حارج بالرواية المعنى إنما أنا أتكلم الآن عن التحرير اللفظي الدقيق الذي يأتي باستدلالات الذي يأتي باستدلالات لا تكون في الروايات الثانية للحديث والرواية الثانية تكون أثبت فمن هنا يقع الخلل وهو الذي وقع لكثير من الشراح المتأخرين هذه النقطة نقطة عميقة وتحتاج لأمثلة كثيرة لكن هي من أسباب الخلل لدى كثير من الباحثين فنجدهم يأخذون لفظة من حديث ويستدلون بها ويبنون عليها وهذه اللفظة عندما نرجع إلى الحديث أصله نجد أنها ليست في كل طرق الحديث وقد تكون تعبيرا بالمعنى من أحد الرواك فاللفظة لو غيرناها بمرادفة لها تغير استدلاله فيتصد الاستدلال واللغة العربية واسعة ومرادفاتها كثيرة فعلى هذا علينا أن نحرر هذه القضية من هنا قد تقول خائره يعني معناه إن كنت إذا اشتغلنا في كل فن سنحرر التخريج والدقف أقول هذا أقل الواجب في هذا الفهم لكن قد لا يلزم أن يكون كل شيء نحن نطبقه قد نستفيد من غيرنا يعني من البحوث الأخرى لكن بعد أن نبني الفحن الصحيح عندنا يعني عندما أفهم أنا وأدرك لا حرج أن, يكون أن أستفيد من كل الآخرين من كل الباحثين واليوم البحوث وإلا الحمد واسعة لكن نحن نحتاج أن يكون لدينا فهم وإدراك جيد كي نستفيد من هذه البحوث النقطة التي بعدها في ما أقل ما يعني يجب على الباحثين والباحثات غير المتخصصين طبعا وهذا سيكون في المتخصفين ببق أولى أنه عند تعارض الأحاديث في المسألة الواقبة يجب علينا بذل مزيد من النظر في الحكم العام على كل النمهار وفي ايها يقدم واذا اعتمد التقديم للأفاح فلا يبد أن يحرر ذلك جيدا هذه النقطة مبنية عند التعارف وهذا له ناحية استدلالية نظرية الحديث اذا لم يكن في الغاب غيره ولم يكن شيء يدفعه ووافقه فتاوى الصحابة وامور اخرى القياس غيرها قد يكون هذا كافيا في الاستدلال به ولكن قد يأتي ذات الحديث أيضاً قد يأتي حديث آخر بذات الإسناب له ما يعارضه فعندئذ أردّه وهذا ليس تناقضاً بمعنى أنه قد يروى عندي حديث يروى عندي حديثان بإسناب واحد أقبل أحدهما وأستدل به وأستند عليه وأردّ الآخر حديث الأول لأنه ليس عندي ما يدفعه ولأنه وافقه قياس ونظر وفتوى صاحب ونحو ذلك ورددت الثاني لأنه عارضه ما هو أقوم وعلى هذا في باب التعارض بين الأحاديث لابد أن أبذل المزيد جهد لتحرير ما هو الأصح من هذه الأحاديث المتعالبة إن كانت كلها قابلة للتصحيح وإن كان أحدها ضعيفا فلا يصح أن أعارض به الصحيح هذا قائد آخر مهم جدا. متى ما ضعف الحديث وقابله حديث صحيح لا نعارض الصحيح بالضعيف ونحاول الجمع بينهما لأن محاولة الجمع هنا ستفقد الحديث الصحيح جزء من معناه وهذا ما يجوز دائما محاولة الجمع هي تقريب بين الصحيح لأن نقرب هذا قليلا وهذا قليلا هذا التقريب يفقد هذا جزء من معناه وهذا جزء من معناه. فالعام عندما نخصصه معناه قدناه العموم والعموم جزء من المعنى فلا يجوز لنا أن نخصص العام بحديث ضعيف لا صح هذا فإذا كان كذلك فعلينا أن ندرك جليا الأحاديث المتعارضة وندرك الأصح منها ونبذل في باب التعارض أكثر من ما نبذل في باب ليس فيه تعارض وإذا قدمنا الأصح فهل المعارض له ينظر فيه ويعتبر تعتبر معارضته أو لا تعتبر هذا يختلف باختلاف المسائل وباختلاف الأحاديث الواردة فيها فبعض الأحاديث يكونه صحيحا غير الصحة والمعارض له ضعف وضاع الخلاص إمتى الموضوع وبعضها يكون المعارض له قريبا منه فلا بد الآن أن أفطحب الأمرين جميعاً. أحاديث نقض الوضوء في الذكر وعدم النقض كلها فيها كلام متعالبة. أحاديث الهبوط على اليدين أو على الركبتين كلها فيها ما فيها. يعني الأحاديث كلها قريباً من بعض. حيث ما حديثان. حديث البرير وحديث الآخر يعني كلاهما فيه كلام. حديث وائل بن حسن كلاهما فيه كلام ودرجتهما قريبا من بعض. هذا باب وذاك باب. فلا بد لنا عند النظر أن ننتبه لهذا الشيء جيدا. وإذا وجدنا من العلماء من صحح حديثا بإسناد في مقام وردوا في مقام آخر فلا نظن أن ذلك من التعارض. فالمقامان يختلفان. هذا له نظر وهذا له نظر. وهذا قضية. في هذا الأمثلة أعتبرها كثيرة ودقيقة أيضا، ولكن أنا الآن أشير إشارة من القضايا التي يجد علينا وهي من الحد الأدنى أيضا، عند انفراد حديث في مسألة فلسفية، فعلينا أن نفرق بين هذا المقام ومقام حديث له أحاديث أخرى قوية أو مسألة ليست فلسفية. طبعا من المهم جدا ولعله من أفلة القول أن أقول إن صرعة الحديث لا ينفق فيها الإسناد عن المتن فصنعة التخريج هي مثل وإسناد جميعاً ليس صاحب الفنعة صاحب مختصاً بالنظر في الإسناد ولا ينظر المتن أبداً مستحيل هذا المسألة متشابكة ومترابطة فالنظر في المتن لا بد منه وعلى هذا إذا جانه حديث فرد في مسألة ليست فيها شوى هنا ولو كانت حديث إسناده صحيحا فجملة من المسائل التي لا تروى إلا بإسناد واحد يتوقف فيها للعلم وهذا التفرد والتفرد في باب صرعة الحديث باب عميق وهو أعمق من الاختلاف ولا يمكن أن عنه الآن لكنني في باب الاستدلال يقول المسألة إلّا لم يكن فيها إلا حديث واحد وقد بنيت عليه فإن هذا الحديث يجب أن تكون صحته ثابتة وأحرص على أن أجمع نقول الأئمة في تصحيحه إذا أردنا اعتمده فإن التفرد مظنة الضعف التفرد مظنة الضعف فإذا لم أجد في المسألة غير هذا النص فأحتاج الآن أن أبذل في هذا النص مزيد جهد. وعلى هذا لا اخذ نصا صحة اسناده في نصا مصادر ووجالد عليه. وليس معي شواء. لا. اتأمى فيه كثيرا. بينما المسألة الفتي فيها خمسة تحديث ستة تكون شغرتها اكثر ودلالة هذه الاحاديث عليها اقوى فلها نظر غير النظر في تلك المسألة. فسأتسمح في بعض الاحاديث عند النظر. لأنه لأن المسألة ليست تنضيها على هذا الحديث لوحده تنضيها على حديث متعددة يعني هي شواهد له تقويه وتؤيد المعنى الذي جاء فيه بينما تلك المسألة انفرد فيها هذا النص وهذا الحديث وليس فيها سواه فهي مسألة يعني تحتاج إلى مزيد لتثبت وتأمي وكثير من هذه المسائل هي محل اختلاف بين النقاط هي محل اختلاف بين العلماء الأولين لأن الحديث إذا يكن في الباب الشواه فالغالب أنه سيخفى على أهل البلاد الأخرى فإذا كان مصدره حجازيا سيخفى على أهل الكوفة في الصدر الأول وإذا كان مصدره بصريا سيخفى على أهل الحجاز في الصدر الأول وهذه المسائل متعددة مثل مسألة المفوضة أصل حديثها كوفي وخفي على أهل المدينة حتى وقعت الواقعة عليهم ولم يعملوا به والمفوضة فيها حديث عبدالله بن مسعود هي قصة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وفي امرأة عقد عليها رجل ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها المهر فلا شك عليها العدة ولها الميراث لكن هل لها مهر المثل أو ليس لها مهر مثل هذه مسئلة مفوضة وقد جاء فيها الحديث المشهور وفي إسناده سلام وهو قوي في الجملة على كل حال أقول مثل هذا يحتاج إلى مزيد نظر لما سيبنى عليه بينما المسائل المشهورة التي لها دلائل متعددة تكون النظر فيها أخط من هذه المسائل نقطة أخيرة في هذه الهزئية وهي أقل ما يجب على الباحث في الشنة النظوية عفوا أقل ما يجب على الباحث يعني مما ينبغي أن يمتلكه في هذا الجانب وكما قلت هي اثارات لهذا الموضوع وليست تفاصيل فإنه ليس يمكاني في مثل هذا المقام ذلك أقول خلافة هذا الكلام أن من أهم ما يجب على عموم الباحثين في العلوم الشرعية بناء ملكة ما في هذا العلم أنا لا أقول إن على جميع الباحثين أن يبنوا الملكة التامة في النقض وفي التصحيح والتضعيف هذا معناه أن يطالبهم أن يتخصصوا كلهم في غير تخصصهم وهذا غير وارد لكنني أقول بناء ملكة ما يعني أن يكون يملك فهما ما في هذا العلم تؤهل الباحث والباحثة ليحسن فهمه للكلام الذي يجده عن النقاد رحمهم الله، وليكون لديهم رصيد من الفهم الصحيح، يفرقون به بين ما يقف عليه من كلام شديد في الحكم على الحديث، وبين ما يكون فيه خالل وتخليق. نحن نقف على كلام كثير لأحثين وباحثات، المتخصصين متخصصين في السنة وغيرهم. بعضه نقول عن العلماء وبعضه من كلامهم هم بعض هذا الكلام يكون فيه خلل وفيه خطأ وفيه فإن لم يكن لدينا حسن فهم وإدراك بالقدر الكافي فإننا سنظل حائرين ومرة ننقل هذا ومرة ننقل ما يعارضه ونكون في بلبلة وفي آآ حتى اه يعني يتأثر البحث كله الذي نحن فيه يعني لو كانت الباحثة مثلا تبحث في ثم صارت تتخطط فيها من النقول ستنكل قواعد متقابلة قواعد متعارضة مرة تنقل تصحيح الحديث ومرة يأتي حديث أصح منه فتنكل تضعيفه ويأتي آخر وهكذا لأنها لا تعرف كيف تنقل، ولا ما ما هو الكلام الصحيح فإذا بنينا الملكة سنجد الكلام موجودا ولكن هذا كلام كثير وفي بعضه تعارض وفيه ما هو خطأ وخلل فإذا بنينا ملكة الفهم الصحيح إلى حد ما سيكون عندنا قدرة على انتقاء الكلام الصحيح على انتقاء ما ننقله ما نقدمه ما نكتبه ما نفتيته في بحوثنا، ما نبني عليه المسائل ننتقيه انتقاء صحيحا قد لا نكون نحن الذين بحثناه. نعم أخر هذا لا إشكال فيه. لكن عرفت ما هو الكلام الذي أنك عرفت الإشكال الوارد على الكلام. عرفت مواضع الخالل التي فيما أقرأه. هذا كله عندما نبني ملكة ما في حسن الفهم. كما قلت هذه الملكة لا تستلزم أن تكون كل خطوات التخريج من بحث الباحث. لا. قد يكون جزء كبير منها من بحث غيرهم بحث غيرك لكن هذا الفهم يكون فهما مضطربا في فهونا كلها فلا نكون على يعني فهوم متناقضة وفهوم متعارضة وفهوم متباينة وهذه الملكة التي يشير إليها هي يعني في النهاية تعني فهما ما لنقضي السنة النبوية لا شك سيتفاوت الباحثون و في هذا المجال حتى المتخصص يظهر الخلل في بناء هذه الملكة لديه في كثير من بحوثها طبيعي لكن المتخصص إذا كان خاليا من الملكة صار الخلل عظيما عليه و نحن نجد بحوثا متخصصة في غاية الضعف ونقرد هذا ونعرفه والسبب فيه عدم الملك الصحيحة وقد نجد بعض الباحثين والباحثات الذين يتسولون على بحوث الآخرين فينقلون بحوثا متعارضة ويثبتونها في رسائلهم العلمية وعند أدنى نظر يفهم الناظر أن هذا الباحث لفق الكلام من هنا وهناك. ولن يحسن ان يجعل الكلام كله على فهم واحد. فهو ينقل فهوما متعاربة ومتناقبة ويعني يعتمدها كلها. وهذا معناه ان الباحث او الباحثة لا يملك اقل المقدار الكافي في هذا الباحث. واذا كنت قرر من اول الكلام ان هذا العلم لا بد في لا بد من فهمه الفهم الكافي في جميع التخصصات. فمعناه أنه سيكون البحث كله ولو كان في غير التخصص سيكون يعني خلله ظاهراً وسيظهر عليه التناقض في مسائله. فمثلاً إذا كان الباحث يبحث في مسائل فقهية فجاءت مسألة في حديث معلول فنقل الكلام في تعليل هذا الحديث. عن باحث آخر واشتوعب الكلام في العلة ثم خرج لنتيجة بناء على ما نقل من علة في هذا الحديث ثم جاء إلى حديث آخر نعلون كالأول ولكنه نقل تصحيحه عن باحث آخر وبنى على ذلك هذا تناقض عجيب ما الذي سوق دراسة العلة في الحديث الأول ولم يسوقها في الحديث الثاني وكيف صارت بنية الترجيح هنا غير بنيت الترجيح هناك هذا خلل عميق وخلل كبير في عمل الباحث شببه أنه ليس له أدنى مقدار من الملكة بينما الباحث والباحثة إذا ملك المقدار الكافي من الملكة فإنه سيستطيع بإذن الله أن ينتفع من بحوث الآخرين كلها نحن لا نحذر على الباحث أن ينتفع من كل بحث لكن إذا كانت معه الملكة الكافية سيعرف ما الذي يأخذه وما الذي يتركه وسيكون عموم بحثه بنفس واحد وطريقته ستكون طريقة واحدة في الباب كله وهذا هو المطلوب منا نحن كباحثين وباحثات أن نكون عليه فليس بالضرورة أن يكون كل الجهد الذي نبذله يعني نحن قمنا به من أول إلى آخر لا المجال مفتوح لأنه نستفيد بعضنا من بعض لكننا نرفع التعارض والتناقض الذي نقع فيه بحسن فهم فإذا كان لدينا هذا الفهم هذا الفهم الصحيح رفعنا التعارض الواقع لدينا في جانب هذه قضايا متعددة في هذا الجانب رأيت أن الحديث عنها في غاية الأهمية لجميع الإخوة والأخوات في جميع التخصصات، ومن هنا نادي بأنه لا بد لنا في التخصص الشرعية أن نولي هذا الجانب العناية الكافية، وأيضا أن تكون بحوثنا على المستوى الذي نحن عليه، فلا نقع في التفريط ولا الإفراط، ومعنى ذلك. فنال طالب الباحث بأن يستوعب التخريج وهو في غير تخصصه فإنه سيقع له أن كبير في هذا الجانب ولا نطالبه أن يحرر المسائل النظرية على صحة الأحاديث وهو لن يحرر صحة الأحاديث أولاً ولكن يكون دوره الجمع والنظر ونقل عن الأئمة ونحو ذلك فيقف على الحد المتاح له شرعا وعقلا وإذا تعدى هذا الحد المتاح له شرعا وعقلا وقع منه الخلل والخطأ في هذا الباب هنا بعض القضايا الأخرى في باب, في باب شروط الحديث الصحيح ربما لو بدأت بها أخذت علينا شيئا من الوقت فما أدري دكتور أبراهيم هل المتبقي من الوقت يكون لإجابة الأسئلة اللي وردت والليمكن ترد أو تكون تلك بعد ال نعم دكتور راهيل طيب على كل حال أخشى ندخل في جانب آخر يطول علينا الحديث فيه ممكن الآن إذا الأخوات استفسار أو سؤال تكتب أنا سأرجع للأسئلة الأولى أجيب على بعضها هذا الأخت عاشي تقول ما هي أفضل الدروس العلمية التي تنصحون الاستماع إليها في علم التخريج الموجودة بالإنترنت أنا ليس لي اطلاع واسع على الدروس الموجودة في الإنترنت لكن بالإمكان الاطلاع على الموجود وعند النظر فيه أو عند استماعه يعني سيتبين قيمة الدرس العلمي ولا اظن ان كثيرة جدا الموجودة في الانترنت علما التخريج كممارسة عملية اهم شيء فيها الممارسة يعني التخريج اذا اخذناه نظريا لن نستطيع ان نفهمه الا عندما نمارس سواء التخريج مع العزو الوصول للحديث في مواضعه هذا لابد ان نمارسه سواء عن طريق الكتب أو عن طريقة الرمضة حاسوبية أو اللي هو الحكم والنظر والتدقيق هذا لا يمكن أن ندركه بمجرد الاجتماع لا لابد من الممارسة ومن نعمة الله عز وجل في البحوث العلمية فيها مشرف ومساعد على الممارسة فعرض البحوث على المشرف هو نوع من الممارسة العلمية لهذا الباحث وهي التي تفتح خاصة في رسائل الماجستير والدكتوراه فرصة نينة جدا لبناء الملكة والفهم الصحيح في هذه البحوث. فعرضوا العمل على المشرف والنظر في تصحيحاته وتصحيباته طريقة صحيحة لبناء الملكة والاستفادة الكافية في هذا. أما الموجود بالانترنت بشكل عامنا ما عندي فيه استعاد لكن على كل حال مهما يكون الممارسة هي طريق الصحيح مع الاستفادة من كل المعطيات الموجودة في الانترنت وغيرها الاختشارة تسأل عن أسماء نقاد الحديث نقاد الحديث كثير فمنهم من له كلام في الجغض والتعديل وقد جمع الذهبي رحمه الله في ذلك رسالة مطبوعة في من يقبل قوله في الجغض والتعديل وذكر و. درجاتهم قد طبعت تحقيق الشيخ عبد عبدالفتاع بغده رحمه الله وأيضا السخاوي له رسالة في هذا ومنهم النقاد الذين كتبوا في العلل ونحوها وهم تكلموا في الرجال لأن الناقض يتكلم في الرجال يتكلم يعني لأن النقاد تكلموا في العلل كلهم لهم كلام في الرجال لكن قد يوجد من النقاد من له كلام في الرجال ولمس له كلام في العلل إلا قليل لأن الكلام في الرجال أوسع من الكلام في العلل، كما أن الكلام في التفرد أضيق من الكلام في العلل، اللي هو الاختلاف. فدائرة الكلام في الرجال أوشاء، هذا اللي جمع فيها الزهدي السخاوي، وعلى كل حالهم طبقات. لو أردنا أن نأتي من من من رضي الله عنهم وجدنا في النقاد، فلاجد عائشة من رضي الله عنها من روس النقاد. وقد جمع في رحمه الله ما زركته عائشة على الشحابة. وقبله جمعه غيره وجمعه بعض الباحثين اليوم الباحثات رفع المطبوعة فالنقد متقدم إلى أن ظهر الأيمة الذين اشتهر نقدهم وعلى رأسهم أمير المؤمنين شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بشطان هذا رأس رأس النقد رأس التفتيش رأس الكلام في الرجال وما يتعلق به وتتلمذ على يديه أئمة كبار على رأسهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن ابن وهدي وأضرابهما وتتلمذ على هذين أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحي بن معين وتتلمذ على هؤلاء البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو جاود والترمذي وعدد كبير رحمة الله عليهم جميعا هم جيل بعد جيل يتورطون هذا النقد وبعضهم يبرز فيه أكثر من بعض وبعضهم يكون فيه كلامه كثيرا كالبخاري وأحمد ويحيى بن معيسى الرجال وأبي حاتم الراجي وعدد كبير وبعضهم يكون فيه كلامه ليس بالكثير تباهز ابن أسد أعد النقاط ولكن ليس كلامه كثيرا وإنسان له كلام يجمع يعني ليس بالقليل جدا ومنهم من لا يكون له إلا الكلمات المحدودة ومنهم من يكون مشهورا كالعيم السابق ومنهم لا يكونوا كذلك المهم النقاد كثير ولله الحمد وكلامهم اليوم بالمتناول كثير من والبرامج الحاسوبية خدمتنا كثيراً خدمتنا كثيراً كثيراً ولله الحمد في جمع كلام هؤلاء النقاد وتقريبه والانتفاع به وقد كنا في زمن ماضي أو كان من قبلنا يعني يجدون العناء الشديد في الوصول إلى مصدر المصادر الحديث تحدثي مسدينا رحمد استقل الآن بلحظة بلحظة صار كم كان يجلس أحمد شاكر رحمه الله ليصل لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه الدنيا فكانت تبذل جهود الآن ولله الحمد تيثرت لنا أمور كثيرة لقد أنا أتسأل ممكن تذكر كتب عن ذلك ممكن إذا كان مقصود كتب عن النقاد فقد أشرت قبل قليل لدرجة إثابة الذهبي، وإن كان مقصود كتب فيما سبق ذكره من القواعد والنقاط فجملة الكلام منتورة وعامته مستفاد من الممارسة ومن النظر ومن كلام العلم رحمة الله عليهم جميعا لكن إذا كانت تسأل عن يعني ذكر كتب تبني تبني المنهجية تبني الباحث المستفيد فالكتب ولله الحمد اليوم كثيرة رشح كتب شيخنا الدكتور رهيم اللاحم لسعتها والاستيعابها ما كتب فمثلا في الجرفة التعديل كتب مجلدا كاملا بعنوان الجرفة التعديل وفي مسائل اتصال الانتطاع كتب مجلدا كاملا بعنوان الاستصال الانتطاع وفي مسائل التعليل والشرود وما يتعلق به طبع له مجلدان والبقية في الطريق بعنوان مقارنة المرويات نعم هذه الكتب واسعة حقيقة ودقيقة لا اشكال في هذا لكن فيها فوائد جمة اعتقد أن غير المتخصص لو اطلع عليها انتفع ولا يلزم من هذا أن يكون استوعب كذلك فيها لكن سينتفع بها كثيرا ومثلا كتاب جارح والتعديل يغني غير المتخصص عن كتب كثيرة موجودة اليوم في الجرح والتعديل يعني في قواعد الجرح والتعديل أما في الرواس ما تعلق بهم فكتب الرواحة. كتب واسعة وهي مشهورة ومتداولة. الأخت ذكرت الألباني قبل قليل فرضوما بعض الأخوات تسهم معنا ذكره الألباني رحمه الله له عمل كبير جدا جدا واشتغل على ألوف من الأحاديث وبالطبع أن كل مكثر سيكون الخلل في كلامه واضحا وجملة كثيرة من عمل الألباني هي حكم على الأحاديث بظاهر الأسلامي والحكم على ظاهر الأسانيين عمل بالشروط الثلاثة الأولى وهي عدالة الراوي وضبطه والتصال إشنادي يعني دون النظر لسلامة الحديث من العلة أو الشذوذ وهذا لا يكفي الحكم على الحديث وجملة كثيرة من الأحاديث هي معلولة والألباني رحمه الله تعالى لا يرى علتها على كل حال لا يستطيع أي باحث موشف أن يقول إن عمل الألباني خالي من الخلل بل فيه خلل كثير وكبير ولكن بعض كتبه أحسن من بعض فمثلاً الإرواء فيه مادة علمية وفيه تخريد وفيه نظر وكذلك السلسلة الصحيحة والسلسلة على أن هذا لا يعني موافقة الشيخ رحمه الله على ما فيها لا فيها ما في يعني نختلف معه في شيء كثير من هذا لكن صحيح السنن وضعيف السنن لا يمكن انتقاس بالإرواء بل فيها خلل كبير جداً لأن جملة كبيرة من الأحاديث التي فيها اكتفى الباني بالنظر في إسناد الكرمذي إسناد النسائي إسناد داود ابن إسناد ماجه ولم ينظر لطرق الحديث الأخرى ولذا لم نعترض عليه بأنه يجعل الحديث بصحيح أبي داود النسائي رد هذا بأنه صحيح بإسناد أبي داود وضعيف في إسناد النسائي مع أن الحديث واحد فهو اعترف بهذا الشيء وهذا يعني أنه لا يعتمد على هذه الكتب علما أن هذا التنجيب للكتب وحذف الإشناد ليس من عمل الألباني رحمه الله إنما هو من عمل القائم على هذا المشروع فكتب الألباني يلفت على درجة واحدة ومع ذلك فرحمه الله له منهج واضح لكل من أدركه وخرج إلى الذي يخرجه ونظر فيها وعلى العموم نحن باحثون في هذا الزمن يعني نطلع على المعطيات التي بيد الألباني رحمه الله فكون الباحث يعتمد في رسالة علمية ويقول صححه الألباني أو ضعفه الألباني هذا ليس تقيم وله صحيح. لا الألباني ولا غير الألباني من المعاصرين لا تنقل على أحد من المعاصرين ولا تقل حتى صححه الألباني ولا أحمد شاكر ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا غيرهم كلها لا رحمهم الله علماء جلة على الرأس والعين لا إشكلة في هذا لكن ليس المجال أن تنقل كلام هؤلاء. نحن في مقام البحث العلمي إما أن ننقل على إما السابقين في صدر في, في القرون الأولى أو إما الطاب أو إذا كانت المسألة المبنية على النظر الآن ما بأيديها ولا العلماء هو بأيدينا الآن فنذكر الكلام في هذه الصورة والاستكثار في البحوث العلمية من نقل كلام المعاصرين من محققين وغيرهم لقي له بل هو يعتبر ضرب من الخلل الذي يعني يتكثر به بعض الباحثين وهو لا قيمة فإنهم ليس معهم جديد على الذي بيدك. ليس معهم جديد على اللي بأيدينا نحن فالمعطيات واحدة فلسنا بحاجة. إن ليسوا هم من حفاظ الحديث الأولين. الذين اطلعوا على شيء يوم اطلع عليه. لا. هم بيدهم هذه الطرق. لكن استأنف بهم في بعض المقامات. هذا باب آخر. على أننا نحن الباحثين. لا ينبغي أن نتعلق بالمعاصرين في هذه المسائل ولا في غيرها في باب الرسائل العلمية ينبغي أن نرتفع القرون المتقدمة هذا أقوى في باب العلم وأقوى في الترجيح أما أن تشحن المؤلفات من, النقو... من النقول على المعاصرين فإنني أرى أن هذا كله لا حادثة له لا في باب الحكم على الأحاديث ولا في باب الترجيح في المسائل العلمية ولا في غيره تنكا ولا بود مثلا إذا أردنا أن ننقل عن العلماء العنابلة كثير مثلا الشافعية كثير نستطيع أن ننقل ترجحاتهم كلهم هؤلاء هم جملتي العلماء رحمة الله عليهم جميعا ولا يفهم من هذا حق من أقدار أهل العلم أبدا رحمة الله عليهم هتعلمنا إلا على أيديهم فرحمهم الله رحمة واسعة ولكن المقصود ألا ننشغل بكثرة النقل على المعاصرين في شيء هو بأيدينا مثل مبي أيديهم رحمهم الله ثم أيضا نحن إذا تعلقنا بأيمة العلم الأولين كان أبعد لنا عن الخلل رحم الله الجميع هذا الاختبار تقول هذا التحرير يتساوى فيه إذا كانت الروايات المتعددة من الحديث المتفق عليها. أعني بالتحرير تحرير الفاضل الحديث، تحرير الفاظ الحديث وجمعها. طبعا الحديث المتفق عليها بالصحيح ستكون لها روايات خارج الصحيح. سنجمع هذه الروايات وضمها إلى الفاضل الحديث الصحيح. سنجد أن البخاري يعتني بالألفاظ الأصح والأفضل، ونجد أن مسلم يحرر الفاضل شيوخه. وهذا سيعطينا إعظاما لهذين الكتابين ولهذين الإمامين رحمه الله عليهما وسنفهم كيف يختاران الألفاظ والأسانيد رحمهم الله والطرق الأخرى التي فيها ألفاظ أخرى سيكون منها طرق أضعف ضعيفة جاءت زيادات فلا يصح لي أن أحكي حديثا متفقا عليه وأسوق لفظة ليست بالصحيح وقد وقع في هذا بعض أهل العلم فمثلا ابن قدام رحمه الله ساق حديثه بجحيفة في الأذان وهو حديث متفق عليه وثق وذك وذكر الرواية التي فيها جعل الأصبعين في الأذنين عند الحيعلتين وقال متفق عليه مع أن جعل الأصبعين في الأذنين رواية معلولة وليست في الصحيحين ولا في أحدهما ولكنه رحمه الله لما كان عصر الحديث قال هذا وهذا استدرك ولا يصح هذا بل هذه الأفضل لا تصح ومن هنا فجعلوا الأصبعين في الأذنين محل اختياف بين أهل العلم ولا نستطيع أن نقول أنه ثابت في الحديث نعم جمهور العلم يقولون به ولا حرج فيه لكنه ليست الألفاظ الثابتة من الحديث إنما الألفاظه معلولة وجملة كثيرة من الحديث الصالحين لها زيادات خارج الصالحين وقد تكون بعض هذه الزيادات مقبوله. وبعضها يكون محل نظر وفيه ضعف ما فلا يعني نجعله في مقام الزيادات الصحيحة الثابتة هذا من الأهمية لما كان نير تقول أن الدكتور علي الصياح له قناة على اليوتيوب مسجل فيها تروس وظمج صناعة الحديث وظمج قيد جدا نعم أخونا الزميل الدكتور علي القياح برنامج مصور وصوتي وهو برنامج جدا رائع في هذا الباب الله إلى مزيدا من التوثيق والتشبيد والأخت إيمان تسأل أن الحلقة الثانية متى تكون ربما تكون إن شاء الله في الأسبوع الثاني وهذا يكون عند الدكتور إبراهيم هذا ذكر بك أنه في الأسبوع القادم نشاء الله العون والتوفيق والتوفيق الأخت ناج لا عن البرامج الحاسوبية التي تساعد الباحث على التخريج وتختصر له الوقت الحقيقة أنا لست مهتما بما يكفي في البرامج الحاسوبية ولست فارس ميدان في هذا الباب وعامة اعتمادي على الكتب لأن هذا هو الأمر الذي نشأت عليه في أول العمل ومع ذلك استفيد من البرامج الحسوبية ولكن هناك من الأخوة من له اهتمام بالغ في البرامج الحسوبية وله تقييم ودراسة خاصة عن هذه البرامج الحسوبية وأشهر من أعرفه في هذا الباب أخونا الشيخ عزيزيكريم البرابي وهو جميل في قسم السنة يمكن الاقتصال به والاستفادة من معرفته ومهاراته في هذا الجانب عامة الباحثين اليوم يشتغلون على الشامل ويشتغلون على غيرها من البرامج الحسوبية التي يجمعون فيها القرى والذي يعرفه أن من المهم أن نطرق برامج متعددة نستفيد منها جمع أكبر قدر ممكن ولو أردنا أن نقرب الصورة سنجد لو أردنا نقرب صورة الجامع يعني أعطي صورة تقريبية لو أردنا أن نرجع الحفاظ الأولين سنجد أن أبا زرعة الرازي يحفظ 300 ألف حديث وكان الإمام أحمد يعظم كل التعظيم وهو ذكر لعبد الله بن أحمد أن أباه يعني أحمد يحفظ 1000 ألف, ألف يعني مليون وكان يحفظون الحديث من 100 وجه ومن 200 وجه فيقارنوا بينه. علي بن معين كان أوسع حفظا من أحمد بن يظهر وكان يحقظ الحديث من طرق شتى، فكانوا يعارضون الطرق بعضها لبعض كما يقول علي المديني رحمه الله الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه ويقول عبد الله بن مبارك إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. من هذا المنطلق لو أردنا أن ننظر في ما في أيديه من الطرق لو وجدنا أنه قد فات علينا شيء هائل جدا لأن العلماء والأئمة الذين ألفوا المسانيد بعد ذلك صاروا يهتمون بالأحاديث المسندة فيجمعونها وصار كثير منهم يتركون الأحاديث المرسلة والمنقطعة والموقوفة وقد تكون عيلة للمسندة لل ولكنهم حفاظ وإنما جمعوا المسندة فمنها ما بينوا صحتها ومنها ما ساكتوا عنه لأنهم يتكلمون في عصر أهل الحديث متوافرون فيه فهم ألفوا بالزمن أهل الحديث متوافرون فيه وما حسبوا أنه سيئة الزمن يقل فيه أهل الحديث بهذا الخط. المصنفات وما شابها هي التي ذكرت المراسيل والمقاطع والأحوال بعد ذلك ذهب الحفاظ وذهب هذا العلم شيئاً فشيئاً فصرنا نجد أحاديث مسندة لها علل لا نجد هذه العلم وقد نجد مثلا أبا حاتم الرازي يقول هذا الحديث الناس يرونه عن شعبه مرسلا نبحث عن هؤلاء الناس كل ما نجد منهم أحدا فصرنا الآن أحوز ما نكون لنعتمد كلاما بحاتم ومزرعه وأمسانهما هذا الشيء الذي كان في رؤوسهم كان يعطيهم مصفورة الكافية في التعليم والنظر نحن اليوم لن نستطيع أن نصل إلى جهازك لكن عندما نجمع قدر كبير من الطرق تعطينا صورة تقريبية أستطيع أن أقول ولو بنسبة عشر بالمئة لما كان بأيديهم وهذه النسبة على قلتها تعطينا صورة تبين لنا ما هم عليه رحمه الله يعني تبين لنا صحة ما كانوا عليه فنحن الآن بجمع هذه الطرق وبالاطلاع عليها يعني غنيمة غنية عظيمة جدا جدا جدا يدركها ويفهمها من نعرف هذا الجانب وعرف كيف يستفيد من هذه الطرق الكثيرة أما من لم يمارس فيرى هذه الطرق لا قيمة لها وأن تحصيل حاصل وأنه في وربما يقرأ قول الله عز وجل الهكم التكاثر لأن هذا شيء يدرك لا يدرك ولا يفهم وهذا مقدار ما هو فيه لكن من يدرك فائدة هذه الطرق يعرف الفائدة يعرف كيف ينتفع بها، وأنها تقربه الصورة، وربما يعني تأتيه علة حديث الحمد لله. ربما تأتيه علة حديث إذا اطلع على هذا على هذه الطرق الكثيرة له فهم هذه العلة وأدرك ما كان يقوله علي المديني ويقوله غيره من العلماء رحمهم الله. فأقول البرامج الحسوذية بما تعطينا إياهم الطرق لا شك أنها فتحت لنا أبواب واسعة من العلم لكن في نفس الوقت حملتنا حمى ثقيلا لأننا إذا طلعنا على هذه الطرق لابد أن ننظر فيها وهذا يطيل علينا البحث رسائلنا وفي بحوتنا لابد من هذا وهذه أمانة العلم ومن أهم أن أنبع عليه في هذا الجانب الأمانة فنحن الآن نحن الآن نحكم على الأحاديث مبين يعني كأننا نقول هذا الحديث قاله الرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لم يقوله فلا بد يكون لدينا أمانة من, أ... من الأمانة أن لا نقول شيء إلا بعلم فلا نتكلم بكلام أو نقول قولاً أو نعتمد قولاً ونحن لسنا متأكدون من صحته ما يجوز هذا الدين وهذا علم كما أننا لا يجوز أن نرجح دلان على حديث لا أجل هو صحيح ولا ضعيف هذا ما يجوز فإنني رجحت هذا القول كان أن يقول إن هذا هو شرع الله عز وجل هذا القول وإن هذا القول ليس كذلك وهذا بغير علم لا يجوز وإذا كنت لا أدري فلا أدري ليست بعلم فألزم لا أدري وهذا كله يؤكد علينا أهمية الأمانة في هذا العلم كله هذا ميرات النبوة ميرات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نختزله بصورة مستعجلة أو أن نجعل الأمر فيه على أقرب كلمة نجدها دون أن نحرر وندقق وإذا كنا بذلنا جهدا ووقتا في هذا الجانب فلدى الفخر ومن رحمة الله بنا وفضل علينا أن نستعملنا في هذا الباب فنحن أهل المقصد الحقيقي إذا اشتغلنا على هذا الجانب الذي بي خدمة السنة النبوية وهذا من فضل الله عز وجل الذي ينبغي النفخ به ليس من الثقل الذي نجعله يعني ثقلا على الكواهد لنا ننتظر التخلص منه الله مش فعلاً الأخت تقول إذا لم نجد بيان درجة الحديث إلا في كتب متأخرة ككتب الألباني هل نختصر عليه؟ بعض الأحاديث قد يعذ علينا أن نجد حكماً للعيمة السابقين فيها صحيح هذا لكن أمدى على أن جملة منه راجع إلى قصور البحث. فعندما نستوعد سنجد كثير من هذا الحديث وجدنا فيها كلاماً لسابق إن لم نجد فمن فبالإمكان إذا كان إذا كانت معطيات البعض كافية فبالإمكان ننظر و يعني إبداع حكم معين إذا, إذا كانت معطيات كافية أما إذا لم تكن معطيات كافية ولم نجد مثلا هذا الحديث لم نجد أحدا صحاحه وجد صحاحه الألباني مثلا فقط أنا في رأيي أنه لا يمكن أن نعتمد هذا في ذلك الترجيح في المسائل العلمية لا حرجا أن قله وأقول صحاحه الألباني ولكن لا أعتمد هذا التصحيح في ذلك الترجيح وذلك أن العلمة الأزاني رحمه الله رحمة واسعة وجدناه صحاح هذه الكثيرة لا تصرح بل وجدنا منها حديث موضوع وقد صحاحها رحمه الله وجدنا منها حديث فيها تصحيف وأخطأ وصححها رحمه الله فما لم نجد أحدا من الأين المصادقين نعتمده لا يعتمد أحدا من المتأخرين اعتمادا تاما لا بأس نقل إذا احتجنا للنقل لكننا لا نف... لا نصل للمسألة بناء على هذا لا نصل للمسألة إذا كان لدينا مالكة وإدراك بيننا هذا ومع ذلك تكون... يكون البيان بالألفاظ المناسبة للمقام لكن هناك أشياء يمكن نستعين بها فإذا كان الحديث أصلاً في ذابه وليس في شيء من الصائعين ولا كتب من الخير فالغالب أنه ليس صحيح وإذا كان الحديث أصلاً في ذابه وجدنا أقوال العلماء على خلافه فهذا أمار على عدم صحة الدين بل استفيد من هذا كله وإذا كان إسماد الحديث ليس في الكتب الشتة كلها وكما أقول في ليس هذا دليل على أنه لأنه قل ما يفوت الكتب الشتة شيء من الحديث الأحكام وإذا كان أصلاً في ذاته وأعرض عنه بخاري ومسلم وكان في السنن ولم أقف على أحد صححه فهذا أستوجس منه كثيراً لأنه أصلاً في ذاته أعرض عن بخاري ومسلم لم يصحح إمام معتبر. مثل هذه الأشياء تعطينا رؤية إلى حد ما لكنها أشياء عامة وليست أشياء يعني دقيقة تطبق مئة بالمئة لا في عموميات يمكن أن نستفيد منها. تقول الأخ شمر تقول هل يعني حتى يكون منهج الطالب واحد في البحث هل يعني التقليد شيخ واحد للدخول إلى الحديث الأبواني؟ طبعا لا لا يصح هذا. الباحث في بحثه عليه أن يسلك منهجا هو يسمعه ليس ينقله يسلك منهجا يذكره في الخطة تسلقين منهجاً ذكرته في الخطة تسينين عليه فإذا نقلت من آخرين فسرغين هذا النقل وفق المنهج الذي أنت عليه أما ان تعتمد الألباني في بحث كل هذا صحيح غير صحيح لا الألباني ولا غير الألباني رحمه الله ولو تهم من هذا حيث تكرر ذكر الألباني رحمه الله أن المقصود جاف الألباني رحمه الله لا أنا أقول اعتماد الألباني أو غيره من المعاصرين اعتماداً تاماً في كل المسألة لا صح. نحن لدينا ثروة هائلة من أحكام الأيمن المقادر السابقين فلا نهمل هذه الثروة نعتمد عليها هي لكن ما لم نجد فيه هذا هو الذي يمكن أن نقول فيه عن أحد من المعاصرين على ما صدق ذكره الأخت ما تسأل عن كلام الهيثمي الكلام في الهيثمي والشيوطي والألباني رحمة الله عليهم جميعا الهيثمي في مجمع الزوائد حكم على ما يقرب من عشرة آلاف حديث لكن هي أحكام على الإسناد الذي أمانها أحكام مستعجلة هذا معنا كونه مستعجلة. يعني ليست فيها تخريج ليست فيها جمعة طرق الحديث هي زوائد حكم على الإسناد الذي يبين جمله مين؟ ليس حكما يقول رواسه ثقاك إشناده متصل وجمله مين? يقول إشناده صحيح يعني يحكم على إشناد الذي بين يديه فلم يحكم على الحديث كل بأنه صحيح وقوله إشناده صحيح قد يكون عذراً لك فإنه لم يحكم على الحديث بالصحة وإنه حكم على الإشناد والمتأخرون كما نبع علي ابن الصلاح إذا حكموا على إشناد بأنه صحيح ولم يحكموا على الحديث فمعنى ذلك أنهم يعني لن يستوكوا لن يستكملوا الحكم فقد يكون له علة أو يكون فيه شذوذ حتى الآن ما استكملوا بمعنى أنه لا يعتمد ولكن للأسف الواقع اليوم أننا إذا وجدنا إستاذه صحيح أخذناها على أن حكم عجب الصحيح وهذا لا يستقيم خاصة من المتأخرين أما إذا وجدنا الترمذ رحمه الله قال إستاذه صحيح فالترمذ لا يقول هذا إلا في حديث يعلم أنه ليس له علم ففرق بينما إذا قالها إمام متقدم أو قالها المتأخر يقد نبدأ على هذا المصرحة المقدم. يعني ذكر أن المتأخرين إذا قالوا اسمه صحيح لا يعني اشتفاء اشتفاء الشروط الخامشة وإنما هي الشروط الثلاثة الأولى السيوطي في في الجامعة الصغير رمز رموز صاد يسيل وحاء صحيح وعيف حسن أو صاد وضاد وحاء هذه الرموز فيها تضحيف وخلل كبير ندب عليه الألباني وفيها أنها رموز في على على ظواهر الأثنيت ليست إحكاما عميقة وصيود رحمه الله ليس من تعقد الحناطر على إحكام أصله وكل المكتفين إلى هذا الحجم متأخرين من متأخرين رحمه الله هم يعتمدون هذه السرعة نظر في الأثنيت وقد وجت بعض واجه حسين معاصرين حكم على كتاب مليء بالحديث يرمي مجلدات وكل حديث تحته حكم عليه بصحيح أو حسن أو ضعيف حتى إنه ليس رأى آلي أنه تضع ثلاثة ختام صحيح حكم ضعيف وبدأ يخطب على هذه ألا حديث بنظر مستعجل ربما حكم في الضحوة على مئة حديث ومئتي حديث وهذه كلها أحكام لا تصمن ولا تغني من جوة لأن أحكام مستعجلة أحكام ليس فيها استيعاد وليس فيها نظر وليس فيها تدقيق بل إن مثل هذه الأحكام خاصة من الباحثين لا تجوز بهذه الصورة ولا تبرأ بها الذنة أما يتعلق بأحكام الألبنة محمد رسالة تكلمت تتكلم عن في نمضة خاصة في صحيح الجامع وضعيف الجامع قلت الأحكام هذه وثلاثة صحيحة السنن وضعيف السنن قلت جملة منها إنما يحكم عضوها للأسانيد ليست أحكام أحكاما منها أيها. تقول أحياناً يُعترض على الباحث غير متخصص إشهابه وتوسعه في الحكم على الحديث فيكتفي أغلب الباحثين بالرجوع إلى كتب الألباني أو غيره ونقل حكمي للحديث دون ذكر غيره ومقارنة من حكم على الحديث ثم رسوعاته على كل حال الاعتراض على التطويل شيء والاعتراض على البحث شيء آخر بمعنى أنني قد أطول في البحث ثم ألخص ذلك وأكتب شيئاً قليلاً فيكون كل بحثي وتعبي لم يكتب لكن المكتوب عشارة الجهد السابق هذا صحيح المشرف لكن أغلب الباحثين يجب لا يخد أن يذهب تعبه هذا أمن ثم بل يخد أن, أن يثبت هذا التعب والجهد الذي بلعه أما أن يكون بعض المشرفين يوجه الباحث أو الباحثة إلى أن يعتمد مثلاً أحكام أحد العلماء المعاصرين أو يعتمد النقول الموجودة في تحقيقات المحققين ولا يبحث ثم يبني بعد ذلك ترجيح في المسائل واجتهاد هذا حقيقة لما يؤصف له جدا نعم أعترف أن بعض المشرفين قد تكون هذه هوئتهم لأن أصلا هذا المجال ليس له فيه عناية إطلاقا ولكن أدعو هؤلاء المشركين إلى أن أعيدوا نظر فيما هم عليه، فإن هذا العمل ديانة لا يكفي. أعني به مجرد النقل مع الاجتهاد في المسائل التي بنيت على هذا النقل. هذا ما ما يكفي بهذه الصورة. لكن لو كان مجرد نقل في كل الباب فإنه المنقول من أفضل موجود وهذا النقل يحيل عليه وانتهى الموضوع. لكن أن يكون صاحب ذلك بعده اجتهاد وتحرير على أي شيء يكون هذا التحرير. الأخت ماتقول كيف نستفيد من أحكام المتاخرين؟ الشيء مهم جدا. أنا لست أدعو إلى مصادرة أحكام المتاخرين أبداً. لكنه يمكن الاستفادة والانتفاع من عوض بحوية الباحثين بل إنني أدعو إلى الاستفادة من جميع الرسائل العلمية والوصول إلى ذلك قدر مستطاع لكن لا يعني هذا أن نعتمد أحكامهم فنحن نستفيد منهم, منهم ومن نقولهم وننظر فيما قالوا ونقارن بين كلامهم ونعرضوا على كلام من قبلهم ونتعرف على البحث الجيد وغير الجيد لكن لست بحاجة نقول أقوله صححة ومحقق زاد المعاك لست بحاجة إلى مثل هذا الكلام أنا لدي كلام لأن نقاد متقدمون معتمدون في هذا العلم أنقل عنهم أما محقق الساب الفلاني أو الفلاني فهو باحث من والذي بيدي بيدي الآن لكنني أقل السلام عليكم ورحمة الله لعل الوقت انتهى والدكتور يستبيعكم العذر وإن شاء الله ستكون الحلقة الثانية يوم الثلاثاء القادم صلى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته